يا سيهين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستفين تنزيل العبيد الرحيم لتنذر قوما حق القول على أثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعنافهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم فدهون من خلفهم فزا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي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 لا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون، وما علينا إلا الدنا غلبيين، قالوا إننا تقرن لكم لئلا تنتهوا لنا رجما عذاب الالم قالوا قادلكم ما كل ائن ذكرتم انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى الْمُرْسَلِينَ ادّعَوْا مَا لَا يَهْدِيكُمْ أَدْرًا وَهُمْ مُفْتَدُونَ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي خَلَقَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَسْتَغِيثُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت برصبكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أن صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حزرة على العباد لا يسيهم برسول إلا كانوا به يستهدون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم القرون أن الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نفيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا ومارنه وما عملته ايديهم أ فلا سبحان الذي خلق الأذواق كلها من ما الأرض ومن أنفسهم وَالسَّمَاءُ تُجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَسَلَفْ يَنْدَغِلْهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَن يُسَابِقَنَّ النَّهَارُ وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومساع الإلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا يوم لا توفيء ولا اله الا ام يرضون ونفخ في الصور فاذا هم من إلى ربهم Oh, no. يَدٌن سَلَامٌ قَوْلٌ مِّنَ الرَّبِّ الرَّحِيمِ وَمَنَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَمَنَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا المجرمون أعبد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا السيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا أفراق مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمثنا على أعينهم لِتَسَبَّبَ الصِّرَاطَ فَإِنَّ لَا يُضْرَرُونَ وَلَوْ نَسَاهُنَّ مَا نَقُمْنَا عَلَى نَفْسِهِمْ فَمَسْتَقَرُّهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَضْرُونَ وَمَنْ ضَلَّ بِغُنُنٍ نَكِسُوا هِيلَ الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ أعلمناه السعر وما ينبغيل إن هو إلا ذكر وقرآن لَلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَمِنْهَا وَيَرْكُبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاسْتَغَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ فإذا هو خصيب مبين فضرب لنا مثلهم ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي ربين قل يحييها الذي الذي دعل لكم من السجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلاء وهو الخلاق العليم A